هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد قال فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال والوسط العدل الخيار قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ قال ثم أشهد عليكم وهكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به وقال الترمذي حسن صحيح وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقول لهم هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال له من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا وأخبرنا أن الرسل قد بلغوا قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال يقول عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي كريب وأحمد بن سنان كلاهما عن أبي معاوية قلت ومضمون هذا أن هذه الأمة يوم القيامة تكون عدولا عند سائر الأمم والأنبياء ولهذا يستشهد بهم سائر الأنبياء على أممهم، ولولا اعتراف أممهم بشرف هذه الأمة لما حصل إلزامهم بشهادتهم. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة.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 يوم القيامة لأن الله جل وعلا قص عليهم قصص الأنبياء في كتابه فامنوا بذلك ومقتر إيمان الشهادة أن يشهدوا بما آمنوا به وأخبرهم الله جل وعلا به وكذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل ومعلوم أن الرسول يصدق الرسل المتقدمة فكل رسول يصدق من قبله ولهذا يقول الله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل يعني سبقني رسل يجب أنكم تنظروا في حالتي وحالتهم وتستدلوا على ذلك وعلى كل حال الله جل وعلا علام الغيوب ولكن كل هذا لأجل أن يعذر للناس الناس ويعتره بأنهم لا حجة لهم على الله جل وعلا وإلا فعلم الله كافي أليس الله بكاف أبده الله جل وعلا محيط بكل شيء وعلمه محيط بكل شيء فكل ذلك لأجل إقامة الحجة والإعذار إليهم ثم هم في النهاية يعذرون إلى أنفسهم ولو لم يفعلوا ذلك لشهدت عليهم أعضاؤهم وشهدت الأرض وشهد كل شيء فلهذا أخبر جل وعلا عن قوم أنهم ينكرون حتى على الملائكة الذين يسجلون أعمالهم فيقولون لربهم لا نرضى شهادة الا من انفسنا ان تصورون انهم يوكل الامر اليهم فيختم الله جل وعلا على افواههم ويامر اعضاءهم ان تتكلم فيتكلم اعضائهم ارجلهم وايديهم واسماعهم وابصارهم وجلودهم قال الله جل وعلا حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ثم ان الله جل وعلا يخلي بينهم وبين النطق فيعودون على أعضائهم باللوم لما شهدتم علينا فيقولون لهم يجيبونهم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 الإنسان نفسه بعضه يشهد على بعض ماذا الحيلة بعد ذلك لا حيلة في فالمقصود كل ذلك إقامة حجة الله جل وعلا على الخلق والحجة قائمه بالرسل وكذلك بالعقل الذي وضع فيه وكذلك بالآيات التي يشاهدونها من خلقهم وخلق ما حولهم من الأشجار والنبات والجبال والسماء والارض والسحاب والمطر والرياح وغير ذلك كله يشهد بأن, بأن الله جل وعلا هو الخالق الذي يجب أن يعبد وحده فإذا أنكر الإنسان شيئا من ذلك فأمامه المخلوقات كلها تشهد حتى بعضه فلهذا تشهد هذه الأمة بما آمنت به وإذا استشهد غيرها شهد نعم. ذكر تشريف إبراهيم الخليل عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهد وجاء في الحديث السابق أنه أول من يكسى من الخلائق وذلك ان الناس يبعثون من قبورهم عراه حفاة غرلا ليس معهم لا كساء ولا نعال ولا طعام ولا شراب لا رجالهم ونساؤهم واولهم واخرهم فإذا جمعوا أول من يكسى إبراهيم ولا تأتي الكسوة إلا من الله جل وعلا لأن الخلق في ذلك اليوم لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا كما قال الله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نعم قال الله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراه كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإنه فيجي فيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني إلى قوله العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم تقدم إن هذا فيه الحديث أنه كان لفظ أقول من امتي وهؤلاء الذين ارتدوا بعده ممن دخل في الإسلام وليس من أصحابه وانما هم من أمته فبقوا على ردتهم وماتوا على ذلك فهؤلاء لا يريدون عليه ولا يدخلون الجنة بل هم في النار صلى الله لأنهم ماتوا على الكفر والمرتد أعظم جرما عند الله من الكافر الذي لم يدخل في الإسلام. نعم. وفي الحديث أيضا عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول لربه جل وعلا يوم القيامة يا رب عطني ألا تخزني يوم القيامة وأي خزي من كوني أبي الأبعد يكون في جهنم. يقول الله جل وعلا انظر إلى ما تحت رجليك فينظر إليه كأنه ذيخ متلطخ بالقدورات فيؤمر به فيلقى في جهنم هذا حتى يأس منه ويكرهه ويبغضه جعل بهذه الصفة الخلقة والله جل وعلا لا يدخل الجنة إلا المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنه وكان يأمر مناديا أن ينادي بهذا بهذا اللفظ في المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنه فالكافر محرم عليه خل الجنة مهما كان فهذا ليس من خزي إبراهيم وإنما هو من خزي والده الذي بقي على الكفر لأنه في الحديث أنه يأتي إليه ويقول الآن لا أعصيك ولكن فات الاوان ما ينفع لأن الإيمان النافع في هذه الدنيا فقط أما بعد الموت بل إذا ظهرت الآيات الكبيرة أو مثلا شاهد الإنسان الملائكة الذين يقررون روحه ما ينفعه الإيمان ولو آمن ولهذا لما عاين فرعون الذي هو طاغوت كبير الموت وعلاماته وعيقن به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقيل له الآن يعني الآن ما ينفع فات الأوان نعم ذكر موسى عليه السلام وظهور شرفه وجلالته وكرامته يوم القيامة ووجاهته عند الله وكثرة أتباعه وانتشار أمته يعني وطهور شرفه أمام الناس وإلا فالله شرفه حتى في الدنيا وأكرمه وهو عند الله وجيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا جاء في تفسير الآيات الأولى أن بني إسرائيل يعني قومه كانوا لا يتحاشون من الاغتسال عراتا وموسى يتستر ولا يتعرى فقالوا يكون فكانوا يقولون هو ادر وادر يعني فيه خلقة ليست جيدة وهو سقوط بعض أعضائه ليسمونه البعج أو ما أشبه ذلك فاغتسل يوما في مكان خال يعني بعيد عنهم ووضع ثيابه على حجر ف ذهب الحجر بثيابه خرج يتبعه ويقول يا حجر ثيابي يا حجر, حجر فشاهدوه وعلموا أنه ليس به بأس كن هذا معنى قوله فبرأه الله مما قالوا والله أعلم نعم وقال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا هذه من خصائصه كونه كلمه الله بلا واسطة ما بينه وبينه ملك وإنما يكلم ولهذا سمي كليم الرحمن لا ويكلمه بدون واسطة وهذا وقع عدة مرات ليست مرة واحدة كما ذكر ذلك جل وعلا في كتابه في عدة آيات عدد من الآيات ثم هذا يعني خصيصة له ولهذا كان عند الله له وجاهه ومن ذلك كونه سأل ربه أن يرى قال ربي أرني ارعاك يعني ربي يعني يريد أن يكشف له الحجاب حتى يرى أخبره جل وعلا أنه لا يستطيع ذلك جعل له آية الجبل إذا ثبت عند رؤية الله فيمكن أن تراني فتجلى ربه شيئا قليلا للجبل فتدكتك الجبل وزال عند ذلك خر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين لأنه لا أحد يستطيع رؤية الله جل وعلا في هذه الدنيا ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم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 لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه سبحات وجهه بهاؤه وجماله جل وعلا فلا أحد يقوم لرؤية الله جل وعلا على هذه الخلقه وهذه الحياة الدنيا وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة إذا كملت خلقتهم وخلقوا على حاله لا يقبلون الموت فيها لا يموتون هناك يشاهدون ربهم جل وعلا ورؤيته جل وعلا تكون في الموقف وبعضها امتحان وابتلاء وتكون في الجنه وهي النعيم الذي هو اعلى نعيم الجنه اعلى نعيم اهل الجنه كما قال جل وعلا للذين احسنوا الحسنى وزياده ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحسن الجنه والزياده رؤيه الله جل وعلا يرونه فلا يرون أن هذا أن هذا شيء مثل يوازيه شيء من النعيم لهذا حجب أعداؤه عن رؤيته كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم وقال تعالى يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا الاصطفاء هو الاختيار يعني اختاره من بين الناس كما قال جل وعلا واصطنعتك وصنع لنفسي نعم ومرسل جعل الله جل وعلا جعله داعيا اليه وجعله من اولي العزم وكان فرعون أخبر أن ملكه سيزول على يد رجل من بني إسرائيل عند ذلك قال إذن نقتل أولاد بني إسرائيل كلهم فكان إذا ولد المولود ذكر قتل فلا يبقى إلا الإناث كما قال جل وعلا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم فأشكا إليه قومه، لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل. تأخذونهم خدم وعمال، ويرغمونهم على العمل الشديد الشاق. فأشكا إليه قومه، قالوا يوشك أن يفنى رجال بني إسرائيل، فلا نجد من يعمل. فقال إذن نقتل أبناء الأبناء سنة ولدهم سنة. فولد هارون في السنة التي لا تقتل فيها الأبناء وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها وهذا من آيات الله وأوحى الله جل وعلا إلى أمه أن يلهمها أنها ترضعه فإذا خافت عليه فتضعه في تابوت وتلقيه في النهر يعني في, في النيل وهو الذي في في اليم فلما خافت عليها القته وهو رضيع صغير حديث الولاده فخرج قالوا فرعون اهله وزوجته وبناته يتفرجون على النهر فوجدوا هذا التابوت فاخذوه فلما فتحوه وجدوا فيه غلام فقال فرعون اقتلوه فقالت امراته لا تقتله قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا فصار يأكل من مائدة فرعون ويتربى في بيته وهذا من عجائب الله ولهذا قال انتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ف. تربى عند فرعون وعلم عرف من شاء ومن سنة الله جل وعلا أن الرسل تسوس البهائم قبل وهي الغنم لأن الغنم شبيهة بالإنسان فقيض سببا من الأسباب وهو أنه وجد رجلا من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل من القبط من قوم فرعون، فاستغاذه الذي من شعته يعني من بني إسرائيل على القبط فوكزه موسى فقضى عليه يعني قتله يعني ضربه بيده فمات وهو ما, قد ما, ما أراد قتله لكن أراد تخليص الإسرائيل من, من شره كانت الضربة مميتة ومن بعد غد أو بعد غد وجد هذا الإسرائيلي يتخاصم مع رجل آخر استغاثه وقال إنك شقي وإنك لا أقبل عليه تهدده فخاف أن يقتله وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بالامس فظهر الأمر لأنهم كانوا يبعثون عن من قتل هذا القبطي فوصل الأمر إلى فرعون، جاءه رجل ينصحه، وقال إن الملا يأتون بك ليقتلوك، اخرج فاني لك من الناسه. خرج إلى أن وصل إلى مدين مدين أرض، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك بعدما كمل الأجل الذي مرب بينه وبين الرجل استأجره جاء منصرفا بأهله وكان ليلا وكان الليل باردا فضيع الطريق ظل الطريق فشاهد النار في جانب الطور فذهب يظن أنها نار وقال لأهلهم كثوا ساتيكم بقبس يعني تستطيعون عليه وأجد خبر على النار رأين الطريق لما جاءها نودية من جانب الطور من جانب الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة هي موسى إني أنا الله تعالى الله وتقدس ون والله جل وعلا وناديه من ذلك المكان وهو فوق عرشه تعل وتقدس ثم ارسله الى فرعون مع اخيه كما قص الله جل وعلا ذلك وكل ذلك من ايات الله وقد قصها علينا جل وعلا لنعتذر ونؤمن بها نعم وقال تعالى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني الى قوله واصطنعتك لنفسي من ما راه رائي الا واحبه وانكيت عليك محبه مني نعم والقران مملوء بذكر موسى ولا عبره للكفار لان الكفار اعداء الله واعداء المؤمنين وانما هذا يكون لمن يؤمن بالله تعالى نعم قال والقرآن مملوء بذكر موسى والثناء عليه من الله عز وجل حتى كاد القرآن ان يكون كله فيه وقال كل ذلك تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزية له ولهذا لما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام البدي تأسى بموسى فكان يقسم مالا اتاه من جهه بين كبار القبائل يتالفهم به لعلهم يؤمنون فتؤمن يؤمن قومه خرج اليه رجل ناتن الوجنتين محلوق الراس غائر العينين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل يعني هذا ينصب نفسه ناصح للرسول ومرشدا له لأن القواية لا حد لها نسأل الله العالمين فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ويلك إلا ما اعدل من يعدل في أحد يعدل غير الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله موسى لقد أُذِي أكثر مما في صبر، يعني هذا من سر من كثرة ترداد قصة موسى وذكر ما حصل له ويكون أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قصص الأنبياء كلها ولكن موسى صفته أقرب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بالعرش وقال تعالى باطش بالعرش يعني ماسكا بقائمة من قوائم العرش وهذا يدل على أن العرش له قوائم وأنه فوق المخلوقات وأن موسى فضل بهذا على سائر الرسل وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وثبت في الصحيح في الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بموسى ليلة الإسراء وهو قائم يصلي في قبره ورآه, ورآه في السماء السابعة وفي رواية في السادسة ليلة الإسراء يعني هذا رآه في قبره يصلي إكراما له لأن صلاته إكراما أكرمه الله بها وإلا ف ليس بعد الموت عمل العمل قبله فإن الصلاة من اللذة من السرور ومن النعيم كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فهي قرة عين الموحدين ولهذا رآه يصلي أما رؤيته في السماء السادسة والسابعة حسب الروايات فهي رؤية روحه متجسدة بصورة بدنه وهكذا الرسل الذي راه ومع ذلك لما راه وسلم عليه ثم تجاوزه بكى فقيل ما يبكي قال هذا غلام يبعث بعدي يتبعه أكثر ممن اتبعني ثم لما عاد من السماء السابعة أمسكه موسى وقال ماذا خلض عليك ماذا فرض عليك ربك وقال خمسين صلاة قال أمتك لا تطيق هذا لقد عايشت بني إسرائيل وبنو إسرائيل أشد أبدانا وأقوى ساما فما استطاعوا ولا قريبا من ذلك ارجع إلى ربك وسألوا التخطيط فالتفت إلى جبريل يستشيره وقال نعم إن, إن شئت فحط عنه جل وعلا خمس ثم لم يزل تردد بين ربه وبين موسى إلى أن صارت خمس فبعد ذلك قال له ارجع وسأل ربك التخفيف فقال قد استحييت من ربي كثرة الترداد فناداه ربه جل وعلا قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وفي الكتاب خمسون يعني الحسنة بعشر أمثالها فله فضل على هذه الأمة في ذلك وان كان هذا كله بتقدير الله جل وعلا نعم شيخنا جميع الأنبياء في المعراج أرواحهم إلا عيسى نعم كلهم رأهم يرى أرواحهم أما عيسى فرفع ببدنه حيا ولا يزال حي في السماء وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم الله فهو من جملة أمته بل هو أفضلها نعم قال وكانت شريعة موسى عظيمة جدا وأمته كثيرة جدا وكان فيهم الأنبياء والعلماء والربانيون والأحبار والعباد والزهاد والصالحون والمؤمنون والمسلمون والملوك والسادات والكبراء وطالت أيامهم في ارغد عيش وأطيبه يعني صالة عيد كثيره حتى بعد موسى لأن بن اسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي آخر وكلهم اتبعوا موسى حتى جاء عيسى الذي هو آخر انبياء بن إسرائيل فجاء مكم... متمما مكملا لشريعة موسى ومخففا لبعض ما عليهم من العثار والأغلال ولكنهم كذبوه وحاولوا قتله نعم. قال وطارت أيامهم في ارغد عيش وأطيبه مع القهر والغلبة لأهل الأرض قاطبه ولا سيما في زمن داود وسليمان عليهم السلام وقد مدح الله بعضهم وأثنى عليه في القرآن فقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن, وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وقال تعالى ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر يعني عالم وقتهم ولا يدخل في ذلك هذه الأمة فهذه الأمة أفضل منهم النصوص الكثيرة كما أن رسولها صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل الله اختصها بهذا وأكرمها بذلك نعم وقد ذكرهم الله كثيرا في القرآن وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما قد سد الأفق فظنها أمته فقيل هذا موسى وقومه والآيات والأحاديث في فضل موسى في الدنيا والآخرة كثيرة جدا ذكر عيسى بن مريم عليه السلام وكلام الرب معه يوم القيامة قال الله تعالى واذ قال الله يا عيسى بن مريم وفقصه الرسل واحدا بعد آخر يعني ليبين أنهم يكلمون وإلا الله جل وعلا ذكر جميع الرسل أنه سيسألهم ويكلمهم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا الرسل كلهم يكلمهم أولا وذلك وأممهم تسمع فإذا سمعوا أن الرسل يسألون أولا علموا أنهم لا محيص لهم والذي يسألهم هو الله جل وعلا كما قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فالأمم تسأل والرسل يسألون وكل يسأل فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم؟ يعني رسلي فينادي الخلق كلهم قل ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء لا يدرون كيف يجيبون، فكل ذلك من باب التهديد وباب التذكيت لهم حيث كذبوا رسول الله مع وجود الآيات الظاهرة الجليه فإذا كان لذلك اليوم عالموا الحق وتبين أنهم على ضلال كبير ولهذا يعترفون ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد وهم يسمعون ويعقلون ولكن سماع لا يفيدهم لا يفيدهم في الاهتداء وترك التكبر والبغي والكفر ما افادهم سمعهم والأفصارهم إلا أعطوا اسماء وأفصار وأفدة ويقولا ولكنها في الدنيا قال ذكر عيسى بن مريم عليه السلام وكلام الرب معه يوم القيامة قال الله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى قوله العزيز الحكيم وهذا السؤال من الله تعالى يوم القيامة لعيسى ابن مريم مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئا من ذلك ولا خطر ذلك بنفسه قط ولا حدثته به نفسه إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك اعتقد يعني دعوه بذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا أيضا لأمه أنها أيضا آلهة إله وقالوا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة يعني عيسى وامه والله تعالى الله وتقدس آم. قال إنما هو على سبيل التقريع والتوبيخ لمن اعتقد فيه ذلك من ضلال النصارى وكفرة أهل الكتاب فيتبرأ إلى الله تعالى من هذه المقالة وممن قالها فيه وفي امه كما تتبرأ الملائكه ممن اعتقد فيهم شيئا من ذلك كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للملائكه اهؤلاء اي قراءة هذا شيخنا تقول هي اخذ قال وهي قراءه ما سوى حفص ويعقوب ثم تقول للملائكه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم إلى قوله نذقه عذابا كبيرا وقال تعالى يعني هذا خطاب مع الملائكة نعم وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون إلى قوله وظل عنهم ما كانوا يفترون زيلنا بينهم يعني أوقعنا الخلاف بينهم كل واحد يتبرأ من الثاني ويكفر به يتبرأ إلى الله جل وعلا لأنهم كانوا على ضلال نعم وأما المقام المحمود المحمدي يوم القيامة فلا يساويه بل ولا يدانيه أحد فيه ويحصل له من التشريفات ما و... يضبطه شاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين أولياء الله يا قوله من قال انا خير من يونس إبن متى فقد كذب ولما شك إليه اليهود قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فتفضيل ذكر فضل الرسل بعضهم على بعض ذكره الله جل وعلا في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر ويكون هذا من باب الإخبار بالعلم والحقيقة التي كانوا عليها من فضل بعضهم على بعض والنهي يكون من باب التعصب أو الازدراء لبعضهم فإذا كان من باب الانتصار للنفوس والتعصب فلا يجوز لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض من هذا الباب أما إذا كان من باب إظهار العلم والاعتقاد الذي جعله الله هو الواقع فلا بأس به ولكن مع احترام انبياء الله كلهم ومعرفة مقاماتهم وقدرهم عند الله جل وعلا فلا يجوز أن يهضم أحد منهم في ما مقابل الآخر نعم. قال ويحصل له من التشريفات ما يغبطه بها الخلائق كلهم وقد تقدم ما ورد من الأحاديث في المقام المحمود وأن, وأن المقام المحمود الصحيح هو الشفاعه الشفاءة الكبرى التي تكون في الموقف ليفصل رب العالمين بين خلقه نعم وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يسجد بين يدي الله تعالى يوم القيامة وأول من يشفع فيشفع وأول من يكسى بعد الخليل, صل بعد الخليل صلى الله عليه وسلم حلتين خضرا ويني ويجلس, ويجلس الخليل عليه الصلاة والسلام بين يدي العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم عن يمين العرش فيقول يا رب إن هذا ويشير إلى جبريل عليه السلام أخبرني عنك أنك أرسلته إلي فيقول الله تعالى صدق جبريل وقد روى ليث بن أبي سليم وأبو يحيى القتات وعطاء بن السائب وجابر الجعفي عن مجاهد أنه قال في تفسير المقام المحمود إنه يجلسه معه على العرش وروي نحوه عن عبد الله بن سلام ضعف هذا لا يثبت لا يثبت ذلك بقول فلان وفلان هذا يجب أن يكون عن المعصوم أما قول رجل من التابعين أو من بعدهم أو كذا وكذا فلا يحتاج دليل ما يكون هو دليل بل يحتاج لا دليل فإذا من كتاب الله أو سنة رسوله وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الثابتة أن المقام المحمود هو الشفاعة ويكفي هذا نعم قال وروي نحوه عن عبد الله بن سلام وجمع فيه أبو بكر المرود جزءا كبيرا وحكاه هو وغيره عن غير واحد من السلف حصل تعصب في هذا بين الحنابلة وبين ابن جرير وغيره من العلماء حتى حصل إتال وغير ذلك وكل هذا من الجهل. لا يجوز أن يقع هذا ابن جرير رحمه الله كان ينكر هذا ثم يقول كما قال في تفسيره سوره الإسراء أما إجلاسه اياه مع العرش فليس مستبعدا عقلا ولكن يحتاج إلى ثبوت هذا هو الحق يحتاج الى أن يثبت فإذا ثبت فلا مانا ذلك الذي ثبت أن المقام المحمود هو الشفاعة الشفاعة الكبرى والشفاعه الاخرى تبع, تبع الله نعم قال وحكاه هو وغيره عن غير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن رهويه وخلق وقال ابن جرير وهذا شيء لا ينكره مثبت ولا ناف وقد نظمه الحافظ أبو الحسن الدار قطني في قصيدة له قلت ومثل هذا لا ينبغي قبوله إلا عن معصوم هذا هو الحق نعم ولم يثبت في هذا حديث يعول عليه ولا يصار بسببه إليه وقول مجاهد وغيره في هذا إنه المقام المحمود ليس بحجه بمجرده وكذلك ما رويا عن عبد الله بن سلام لا يصح ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول ولم يصح ولم يصح إثناده إلى ابن سلام والله سبحانه أعلم بالصواب الصواب هو الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود هو الشفاعه كما تبت بالصحيحين الشفاعه الكبرى الله جل وعلا ومعنى ذلك أن الخلق يحمدونه كلهم من أولهم إلى آخرهم على هذا المقام أما يقدر أنه اجلاسه على العرش فهل الخلق كلهم يحمدونه على ذلك لا يلزم لا يحمدون على ذلك كما يحمدون على الشيء الذي انتفعوا به وهو الشفاعة لا. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا بن يونس قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأدين حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدميه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله تعالى صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض فهو المقام المحمود قلت معي. قلت قد ورد في المقام المحمود أنه الشفاعة العظمى معي. في الخلق ليقضى بينهم حين يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون كما رويا في الأحاديث الصحيحة طب الله Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi